بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم استاثب إن كل نفس ذنبا عليها حافظ بل يظهر الإنسان مما خلق خلق مما يدافق يقول والرضا ذا الصادق <ألغة> انه لقول خاص و... وما هو بنا الا ان يكيدوا لك كيد و